بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار قدرت وإذا القضور بعثرت علم النفس ما قدمت ونخرت يا أيها الإنسان ما قدمت الذي خلقك فسواك فعدمك في أي صورة ما شاء أركبك كلا من تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجر لفي جحيم يصرونها يوم الدين وما هم عنها بظائمين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يومنا تملك شَيْءٍ نَوَا وَنَمُرُّ يَوْمَئِذٍ